فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ لِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُلُّ نَارٍ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا لَعَلِّي آتِيتُكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَدْوَةٍ مِنَ النَّارِ كنت تصلون فلما اتاها نودى من شاطئ واد الايمن في البقعه المباركه من الشجره في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى اني انا الله رب العالمين أن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وش نوك يدك في جيبك تخرج بي الضوء ان غريب سوء عظم اليك جناحا من الرهب فذانك برهان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال رب اتَّنْتُ مِنْهُمْ نَفَرًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقَنِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَخْشَوْنَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا مُغَالِبُونَ